سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا عَصَبِيَّةَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ